اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله امنت بالله واعتصمت بالله وتحصنت بالله واستعنت بالله واستغذيت بالله واستجرت بالله واستشفيت بالله واسترقيت بالله واستقويت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله بسم الله على نفسي بسم الله على أهلي بسم الله على ولدي بسم الله على مالي بسم الله على داري بسم الله على نفسك بسم الله على أهلك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 ربي أعوذ بك من الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بك من الشياطين واعوذ بك رب بكلمات الله التام من شر خلق بكلمات الله من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر العباد ومنها مزات الشرقين وينحطون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر العباد ومنها مزات الشرقين وينحطون. أعوض بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن أمزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق بر وبر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق الا طارق يطرق بخير يا رحمن اعوذ بكلمات من كل شيطان وهامه ومن كل عين اللامة امنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى التي لم تصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء إلا يغادر سقنا اللهم رب الناس أذن بالبأس وأشف أن تشف لا شفاء إلا شفاء شفاء إلا يغادر سقنا اللهم رب الناس أذن بالبأس وأشف أن تشف لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقنا بسم الله أرقيك والله يشفيك من شر كل ما يؤذيك بسم الله أرقيك والله يبريك من شر كل ما يؤذيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من شر كل النفاسات في العقد ومن شر كل حاسد إذا حسد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الله العظيم رب العظيم بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما تجد اعوذ الله وقدرته من شر ما الله وقدرته من شر ما الله وقدرته من شر ما من شر ما تجد وتحاذر اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر الله وقدرته من شر ما تجده تحاضر. حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الا الله المنتهى اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطاع أعوذ بك من شر ما صنع أبو لك بنعمتك علي وأبوغ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يقر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشر الشيطان وشركه ومشر كل دابة انتاخذ بناصيتها ان ربي على صراط المستقيم اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا ومتعني بسمعي وبصري وقوتي ما احييتني واجعله الوارث مني واجعل ثاري على من ظلمني ثاري على من ظلمني وانصرني على من عاداني ولا تجعل المصيبة في ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تصلت علي من لا يرحمني اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم اصدر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك ان من تحتي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا انت يا حي يا قيوم برحمة جاس تغيث يا حي يا قيوم برحمة جاس يا حي يا قيوم برحمة جاس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش لعظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش لعظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه, عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنك صليت علينا عدوا بصيرا بويوبنا يرانا وهو قريب من حيث لا نراهم. اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنته منا كما قنطتهم من عفلك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين رحمتك انك على كل شيء قدير اللهم انك ظللت علينا عدوا بصير بعيوبنا يرانا وقبيره من حيث لا نراهم اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك انك على كل شيء قدير اللهم انك ظلت علينا عدوان بصير بعيوبين يرانا هو قبيله من حيث لا نراهم اللهم فأيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين رحمتك إن كان كل شيء قدير رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الظحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا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 أولئك على مدن ربهم وأولئك هم المسلحون واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 وَمَنْ هُوَ بِبَاطِئٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِبْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَبْرَزُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 وَمَا هُوَ بِظَلَّ ذِنَبِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَبْغُوْهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَبْطُلُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئسَ مَا شَرُوهُ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَسْلُشَ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروس وماروس وما يعلمان من أحد حتى يقولا إِنَّمَا نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْضِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُوَ بِضَارِضٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِبْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَبْضُهُمْ وَلَا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 عنا واغفر لنا وارفق لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم قائما بالعدل لا اله الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله فإن الله سريع الحساب إِنَّ رَبَّكُمُ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استوى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ على العرش يرشي الليل عَلَى الْأَرْشِ يُغْشِي والشمس والقمر والنجوم مسخرات وَالشَّمْسُ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 إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وبطل مَا كَانُوا يعملون يغلبوهنا لك والقلب خاطرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئث به السحر إن الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى حسبتم انما خلقناكم عبثا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 ما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحيم والصفات فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن الهكم كل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشالق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واقب إلا من خطف القطفة فأسبعه شهاب تاقب وَإِذْ طرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن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 يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قوم لا تجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الْأَرْضِ وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يا معشر الجن وَالْإِنسِ إن استطعتم أَن تنفذوا من أَقْطَارِ السماوات وَالْأَرْضِ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 وأنه كان يقول ستيهنا على الله شططا وأنا ظلمنا أن لا ينتقوا للإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظمنتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا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 يرجل الوسواك الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس